أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بَالِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ ي تبعثوا قل بلا ورب لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التراب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 خلدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله